الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين الذين يهتدون بالقران وهم اهل التقوى قابل هؤلاء باضدادهم وهم الكفار فهذه هي الفئه الثانيه التي ذكرها الله عز وجل ووصفها في صدر هذه السورة الكريمة سورة البقعة فقال إن الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء الذين يصرون على الكفر والضلال وقد قضى الله تبارك وتعالى بعدم اهتدائهم يستوي الحال حال الإنذار وترك الإنذار في حقهم فهم لا يؤمنون هؤلاء الكفار ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه الذي يعلم الخفايا والخبايا وما تكنه الصدور وما تنطوي عليه القلوب فذكر أن هؤلاء لا يجدي معهم دعوة ولا نصح ولا يفيد معهم ولا يجدي الإنذار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يبتئس ولا يحزن لعدم إيمانهم فقد أخبره الله تبارك وتعالى سلفا بأن دعوته لن تجدي مع هؤلاء الناس وإنما غاية ما هنالك أن ذلك يكون فيه من إقامة الحجة عليهم وقطع المعاذير أما القلوب فإنها مغلقة مغلفة كما سيأتي قد طبع الله عليها وختم كما ختم على الأسماع وجعل على الأبصار غشاوة فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لم يثقل عليه إعراضهم وقد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى ينهاه ربه عن الحزن لعدم إيمان هؤلاء الكفار فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف وإذا عرف المؤمن ذلك فإنه يكون أيضا متسليا بمثل هذه الآية فلا يبتئس ولا يحزن حينما يبقى في فئام من الكفار لا يستجبون لدعوة الإسلام والله تبارك وتعالى قد قضى أن أكثر الخلق لا يؤمنون وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فهؤلاء يبقون على كفرهم ولكن المؤمن يؤدي رسالته ودعوته ويبقى أجره وافيا عند الله تبارك وتعالى لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النبي يأتي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد وأخبرنا عن نوح صلى الله عليه وسلم أنه ما آمن معه إلا قليل مع طول المدة التي بقيها في قومه بقي ألف سنة إلا خمسين عاما قبل الطوفان يدعوهم ومع ذلك ما استجابوا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينقصهم نصح أو صدق في الرغبة في هداية قومهم ولا ينقصهم العلم بمقتضيات الدعوة ومتطلباتها ولا ينقصهم البيان والأساليب الصحيحة التي تعرض بها الحقائق ومع ذلك يبقى من أعمى الله قلبه غير مستجيب لهذه الدعوة وفي قوله تبارك وتعالى سواء عليهم يعني يستوي الحال الدعوة وترك الدعوة وذلك أن القلوب لم تعد محلا قابلا للدعوة فلا يصل إليها خير لأنها صارت مغلفة وقد طبع عليها وختم فلا يصل إليها التذكير والوعظ وقوله تبارك وتعالى أأنذرتهم أأنذرتهم لاحظوا هنا أنه عدل عن المصدر ما قال سواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار وإنما قال يعني سواء عليهم انذرتهم فعدل إلى الفعل أنذر لما فيه من إيهام التجدد الفعل يفيد ذلك أأنذرتهم؟ هذا الإنذار يتكرر ويحصل مرة بعد مرة ومع ذلك لا يجدي ثم أيضا تأمل دخول الهمزة هنا سواء عليهم أأنذرتهم؟ وكذلك أم لم تنذرهم؟ لتقرير معنى الاستواء بالحالين وتأكيده الحال مستوية سيان الإنذار وعدم الإنذار لا يؤمنون فهذا التركيب يدل على العموم لا يؤمنون بحال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات فهم باقون على هذه الضلالات والكفر لا يفارقونها بحال من الأحوال ثم ذكر العلة في ذلك عدم الاستجابة فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم عليها معنى أن الله تبارك وتعالى قد طبع على هذه القلوب فلا يصل إليها التذكير وغطى ختم ايضا على الاسماع فلا ينفذ منها شيء وجعل على هذه الابصار اغطيه وغشاوة فلا ترى الحق فهذه الثلاث صلى الله العافيه حصل لها حجب كامل الثلاث هذه هي هي الثلاث هي المصادر التي يحصل بها العلم والمعرفه والفهم والاعتبار والاتعاظ وما أشبه ذلك هي هذه فالسمع والبصر ميزابان يصبان في القلب وهو موضع الفكر والعقل فهذه الأشياء التي يسمعها الإنسان من آيات الله المتلوه والمواعظ والتذكير حينما تصل إلى القلب فتجد محلا قابلا فإنه يستجيب ويتأثر ويحصل له الاهتداء والإيمان إذا كان الله تبارك وتعالى قد قضى له ذلك وأما إذا كان هذا القلب قد طبع عليه وختم وصار في أغلفة وران على هذا القلب ما يكسبه صاحبه من الآفات والذنوب والجرائر والجرائم فإن هذا القلب نسأل الله العافية لا يصل إليه الهدى اصلا ولا يتأثر بل يكون قاسيا كما قال الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أشد قسوة قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشيه الله حجارة وكما سيأتي في الكلام على هذا الموضع ان شاء الله ما قال كالحديد الحديد إذا وضع في النار والمعادن تذوب أما الحجارة فإنها لا تذوب في النار فشبهها بالحجارة كالحجارة والعرب ما زالت تشبه القسوة بالحجارة قال قلبه حجر فهؤلاء قد تحجرت قلوبهم وقد ختم الله تبارك وتعالى على القلوب والأسماع فهذه الآية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والوقف هنا فالختم على القلوب والاسماع وأما الأبصار وعلى أبصارهم غشاوة يعني جعل على أبصارهم غشاوة فالغشاوة تكون على الأبصار بخلاف الختم والطبع كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فتلك الآية توضح هذه فهؤلاء أيها الأحبة حينما تعطلت هذه الأسماع فهم لهم آذان لا يسمعون بها يعني السمع الذي ينفعهم ولهم أيضا أبصار لكنهم لا ينتفعون بهذه الأبصار أي لا يبصرون بها لهم أعين لكنها لا تبصر ما ينفعها لهم أعين لا يبصرون بها فهذه الأعين والآذان التي لا تسمع ما ينفع ولا تبصر ما ينفع كذلك أيضا تلك القلوب لا يعقلون بها لهم قلوب لكن لا يعقلون بها ما ينفعهم هي مثل قلوب البهائم لا تقبل على ما ينفعها ويرفعها فإذا كان الإنسان صلى الله العافيه يحمل سمعا كهذا وبصرا كهذا وقلبا كهذا فأنا له أن يؤمن لا يمكن بحال من الأحوال ونحن نشاهد كثيرا من الكفار يسلمون والله تبارك وتعالى هنا يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم بعض الكفار مثل جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية واحدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في صلاة المغرب وقد جاء جبير بن مطعم في المدة التي كانت بعد بدر يطالب بفكاك الأسرى أسرى المشركين فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول فكاد قلبي أن يطير فلما رجع إلى مكة أعلن إسلامه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع آية وهذا ما زال يحدث إلى يومنا هذا إذا من هؤلاء الكفار الذين ذكر الله تبارك وتعالى حالهم هذه وهي أسوأ حال هؤلاء كما قلت في مضامين الكلام السابق الذين يصرون على الكفر ممن قضى الله عليه الضلاله فلم يوفقهم للهدى فهؤلاء لا ينفع ولا يجدي معهم النصح والموعظة ومن هنا نأخذ أيها الأحبة ما ينبغي على المؤمن من أن يلاحظ قلبه وسمعه وبصره هذا السمع اليسمع ما ينفعه وهذا البصر هل يوجه إلى ما ينفعه ثم إذا وصل ذلك المسموع أو المشاهد المبصر إلى القلب هل ينتفع به هذه الآيات التي نسمعها والمواعظ التي تطرق اذاننا هل يحصل استجابة وتحريك لهذه القلوب وانتفاع فيكون حال المؤمن بعدها أفضل من حاله قبلها فإذا وجد الإنسان أنه لا تتغير حاله عند سماع الموعظة أو الآيات أو في مجالس الذكر فعليه أن يخاف ويراجع قلبه يحضر خطب الجمع ومجالس الذكر ويسمع الآيات تتلى في الصلاة وفي خارج الصلاة ومع ذلك لا ينتفع يرى الآيات ويمر بالعبر والعظات ولكنه لا يعتبر ولا يتعظ فهذا يدل على خلل في القلب يخشى معه أن يطبع على هذا القلب فلا ينتفع والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فإذا ترك الإنسان الاستجابة والمبادرة إلى أمر الله تبارك وتعالى والانقياد التام لأوامره واجتناب مساخطه فإنه قد يطبع على القلب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن أنها تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أسود مربادة كالكوزي مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وأبيض كالصفات لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض، فهذه الفتن أيها الأحبة التي تعرض على القلوب كعرض الحصير هي ما نشاهده ما نمر به من أطماع وما يحصل فيه من فتن للنفوس بشيء من عرض الدنيا محرم أو كان ذلك عبر شهوات أو عبر مشاهدات يراها الإنسان فإذا تحرك دواعي النفس لطلب المعصية سواء كان ذلك صورة محرمة يشاهدها أو مالا يأخذه أو غير ذلك فليتذكر قبل أن يطلق بصره أو أن يمد يده هذا الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودة فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء فإذا فتحت هذا المشهد فهذه نكتة سوداء المشهد الآخر نكتة سوداء المشهد الثالث نكتة سوداء حتى يسود القلب فيصير بحال لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر وبهذا نعرف من أين يؤتى الإنسان وأن هذه الجنايات والمقارفات هي التي تؤدي به إلى حال كهذه فالمؤمن يخاف ويحذر ويحتاط ولاحظوا هنا أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الختم جمع القلوب ختم الله على قلوبهم وأفرد السمع وعلى سمعهم وجمع الأبصار وعلى أبصارهم غشاوة فما وجه إفراد السمع وجمع القلوب والأبصار يمكن أن يجاب عن هذا فيقال إن السمع هنا جنس فيصدق على الواحد والكثير ويمكن أن يقال إن السمع مفرد مضاف إلى معرفة وهو الضمير وذلك للعموم فيؤول المعنى إلى شيء متحد والعلماء رحمهم الله يجيبون عن هذا بأجوبة كقول بعضهم بأنه وحد السمع لأن لكل واحد منهم سمعا واحدا كما يقال أتاني برأس الكبشين يعني رأس كل واحد منهما يقال ذلك إذا امن اللبس ختم الله على سمعهم يعني باعتبار كل فرد فأفرده بهذا الاعتبار وبعضهم يجيب عن هذا بأن السمع مصدر في أصله وأن المصادر لا تجمع فيقال رجلان صوم ورجال كذلك فروعي الأصل لكن لما ذكر الأذان في موضع آخر قال وفي آذاننا وقر أجمعها وبعضهم يجيب بجواب آخر يقولون هناك مقدر محذوف مضاف يعني وعلى حواس سمعهم على حواس فالجمع هو المحذوف المضاف والسمع مضاف إليه لكن الأصل عدم التقدير. وبعضهم يجيب بجواب آخر ان ما قبل لفظ السمع وما بعده ذكر بلفظ الجمع، وذلك يدل على أن المراد كذلك من السمع الجمع، لكن من باب التفنن في العبارة افرد فحصلت هذه المغايرة. يؤخذ من هذه الآية أيضا أيها الأحبة أن هذه الموانع التي ذكرها الله تبارك وتعالى تمنع من الإيمان والاعتداء. لا يصل إلى هذه القلوب ما ينفعها ولا تنتفع الأسماع والأبصار فيكون إنسان في حال لا يرجع معه الخير له وذلك بسبب كفرهم وفساد بواطنهم والله عليم حكيم وفي تقديم السمع على البصر هذا كثير في القرآن إن السمع والبصر والفؤاد واتبه بهذا الترتيب ما وجه هذا التقديم تقديم السمع كثيرا في القرآن على البصر يمكن أن يذكر في هذا جملة من الأمور فمن ذلك مثلا أن يقال بأن السمع أنفع من البصر الإنسان حينما يولد وهو لا يسمع النتيجة التي ستكون حتمية إلا ان يشاء الله أنه لن ينطق ولذلك فإن الصغير إذا كان في سمعه شيء ضعف يعني ستجد التعثر في لسانه لأنه لا يسمع الكلمات كما ينبغي وقد لا يكتشف هذا إلا في وقت متأخر ومن شاء ذلك السمع الصم البكم ما سبب إعلة النطق عندهم هل هي اللسان الجواب أن ذلك كان في السمع فلم يسمعوا كلام المتكلمين وقول القائلين ومن ثم لم يترجم في نفوسهم فما عادوا يستطيعون الكلام لأنهم ما سمعوه واللغات إنما تتلقى بالسمع تلقاها الصغير من أبويه وهكذا فهذا يدل على شرف السمع على البصر وأيضا الإنسان حينما يقارن بين السمع والبصر السمع من جميع الجهات والبصر لا يكون إلا من جهة واحدة الأمام ثم ايضا حينما تقارن تجد ان السمع يدرك غير المرئيات فهو يسمع اصوات اشياء بعيده لا يصل اليها بصره يسمع صوت الطائره ولا يراها ولكن البصر له مدى قريب وايضا البصر لا يرى الا المتشخصات اما السمع فانه يسمع صوت الرياح ونحو ذلك مما لا يشاهد ويرى فهذا كله يدل على أهمية السمع وعلى فضله إضافة إلى أن الإنسان إذا ذهب بصره ولم يولد هكذا لكنه كف بصره بعد ذلك فالعلماء يقولون إن ذلك يكون سببا لاستجماع بصر القلب يقوى فيه البصر فيكون عند الإنسان من التوقد والذكاء والفطنه ما لا يكون عند المبصرين لماذا؟ لأن القلب يتبع البصر وكما يتبع السمع أيضا فهذه المشاهدات التي يراها ويبصرها تشوش قلبه وتفرقه هذه المشاهد ولذلك العلماء يقولون إذا راد الإنسان أن يحفظ أو يفهم لا يجلس في أماكن خرير المياه والمروج ونحو ذلك لأن قلبه يتفرق في هذه المشاهد ولذلك بعض الناس إذا رد أن يحفظ أو يتذكر أغمض عينه وبعضهم لربما جلس في زاوية لا يوجد فيها شيء يشوش عليه قلبه بحيث لا يرى شيئا سوى هذا الجدار وهذه الزاوية يقترب منها قربا شديدا وذلك ترى في من فقدوا أبصارهم من الوعي للعلم والإدراك الشديد والحفظ والضبط ما لا يكون عند كثير من المبصرين ولذلك انظروا إلى العلماء الذين فقدوا أبصارهم والقراء الذين فقدوا أبصارهم من الحذاق تجد هؤلاء كثير لا يحصيهم إلا الله وفي عصر ما شاهد من هذا فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كف بصره في مقتبل عمره ومع ذلك هو بهذه المنزلة في العلم وشيخه الشيخ محمد بن براهيم رحمه الله المفتي الأسبق كان قد كف بصره أيضا وقرينه الشيخ عبد الله ابن حميد يعني قرين الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله هو ممن كف بصره أيضا وهو من هو في الفقه والقضاء أولئك لم يكونوا من المبصرين وقل مثل ذلك في كبار القراء في هذا العصر الشيخ الزيات رحمه الله او الأعلى إسنادا في هذا العصر توفي قبل سنين كان ممن كف بصره فذهاب البصر لا يعني أن الإنسان يتعطل بل ينعكس ذلك على القلب بل بعض أهل العلم يقولون لو أنه ذهبت عين واحدة فإن ذلك البصر الذي كان فيها يرجع إلى العين الأخرى فيقوى بصرها والله أعلم على كل حال هذا السمع والبصر قدم السمع يمكن أن يقال أيضا أنه الوسيلة لتلقي كلام الله عز وجل أبلوغ دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما أشبه ذلك الله أعلم صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه